يعلم مَا بَنَأَديهِم وَماَا خَلْفَهُم وَإِنَ اللهَّه تُرجَعُ الْ الأُمور يأَّهَا الذي نَ آمَنُركَع وَسدُدُ وَبُدُ رَبَّكُم وَفعلُ الْ الخَيْرَ للَعَكُم تُفِحون وَجَهِدوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ